نبیع عبادي انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم أبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَةُ بَشِّرُونَ قَالَ شَوْنَكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالُوا مَنْ يَقُولُ تُومِرُ رَحْمَتُ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا جاؤهم أجمعين، إلَم رآته قَدْرَنَ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ، فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ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 فَإِنَّ لَصَادِقُونَ أَسْرِ بِأَنجِلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء إما مصبحين و جاء المدينة تبشرون، قال إنها أولئك ضعيف، فلا تضحو، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا. اولم ننهك عن العالمين قَالَ هَا أُولَئِ بَنَاتِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةٍ يَمْهُون فَاخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ فجعلنا عليها سافلها وأمننا عليها جم حدارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتّوسمين وَإِنَّهَا لَبِسَاطٌ مُقِيمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَنْكَتِ لَظَالِمِينَ فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كلب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين فَأَقَالَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَعْرَضَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقُّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَهُ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ إن ربك هو الخلاك العليم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم لا تمد وقدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إن الَّذِي غُلْمُبِيد كَمَا أَنزَلنا عَلَى الْمُقْتَسِمين الَّذين جعلوا الْقُرآنَ عِضِيّ لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين انا وكفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون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 تا يأتيك اليقين. <تصفيق>